وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُكَذِّبُكَ فَقُلْ وَإِنْ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ آمَنَ بِآيَاتِهِ فَعَسَى يَحْسَبُونَ يَكُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَإِنْ Oh. Mm -hmm. e eu